بل يقول عن حجاب لا وربي لن يقول عن حجاب أنه يخني شباب ويغال في عتاب إن للدين اتساب لا وربي لن قبال المتيل الجبال أي معل جمال غدا عن إجاب أنه يفني شباب فالرول وإجاب إن للجين اكتساب لا وراء قيل الجبال أيها أحنا للجمال الغدا سهلا المدار حالوا أن يختعوني صدت فيه للم دعوني سوف أبطى في لست غرضا وليلال ولي من نبائي إنني رمز نقائي سرت واتق وضيائي خلف خير الأمبياء إنني نفسا أبي إنها تأمي الدنيا إن دومي أخي كل وتي في سمية فليقول عن إجابي يا ربي لن أباه فليقول عن إجابي أنه مشبابي والظلال في عتاب إن لي من انتسابا ورا التي نحمل الجبال اي ما للجمال اذا سكن المدى من مر دي تأخذه في دربنا درب فسل فيه لا تغافل مين فضيلة ليس يوم ضام الرادئة يبنت الدين الجليلة أنت للعلا سليلة احترام سوف أمضي <تصفيق> عن أي يقولون عن جابك أنه يغني في عتابك إنني من كساب الأعراب بلهم مبالغة من الإبل أجعلتم سقاية الحج وإعمار المسجد الحرام كمن آمن بالله. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله والله لا يهد القوم الظالمين الذين آمنوا بها وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأموالهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله أولئك هم